والنوم ودفء الفراش وقم لتتوضأ وتصلي لله عز وجل قبل دخول وقت الفجر اما هنا ونحن في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة نبدأ شعائر الصلاة بتلاوة مباركة كريمة تبدأ من الآية الحادية والثلاثين من سورة الزاريات ويتلوها علينا قارئنا الشيخ السيد متولي عبد العال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Panie in سَوَّامَ عند ربك رَبَّكَ فتولى و من شيء اتت عليه mm -hmm. Del their ضفرناك فنعم الماهذون. عشان خاطر الرئيس مشير السيد ومن كل شهيد ان خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الروح mm mm فتواصوا به، هم قوم طاغون، بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاهون then get it and in in كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله والطوب وكتاب مستوب في رق والبيت الب م mon يسير الجبال سيئا الذين هم في قوض يلعظون يوم يدعون إلى نار جهنم كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون Lęga Lęga Tau Tau Tau Tau جزاون ما كنتم تعملون إن المستقيم في جنات يوم كلوا واشترفوا غني Powiedziałem, <try> فالحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم Wszystkie